بل رايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نقربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله اي الاعمال احب الى الله تعالى قال الذي يضرب من اول القرآن الى اخره ومعنى يضرب يعني يبدأ الذي يضرب من اول القرآن الى اخره كلما حل وقتحل صدقت يا سيدي يا رسول الله هيا بنا اخوتنا افت الله والاسلام نصغي اذاننا ونمتع أهدتنا ونغذي أرواحنا بما يتلى علينا من كلام ربنا يا مسلم يا مؤمنا وموحدا هذا كتاب الله نبع من هدى ما خاب من أخذ الكتاب معلما أو ذاق طاهر خيبه وتزودا يهدي الى الخلق الكريم فطن به عبدا تقيا بالنقاء فقلدا واملا فؤادك من هدى اياته واجعل امامك في الحياه محمدا هذه ايات المباركات لسلام الرحيم الرحمن نزلت على قلب نبينا المصطفى العدنان يتلوها علينا قارئ من كبار قراء القران فضيله الشيخ إسماعيل حلم حجاب قارئ يا تلفزيون فليتفضل مشكورا وله منا جزيل الشكر والعرفان وطلع يا ابن النبي ان شاء الله ان I'm a La ko and Oh, what's you? não sabe não sabe Wow. وقالوا <laughs> <تصفيق> <تص Oh, قال من احتوي الله لكم أنفسكم أمرات فصالوا derecho يا على قوم في دينهم الله يغفر يا رب قال فالتزم No, <laughs> todo Yeah! <chat> وجعلنا ومن على بره يقول روضخان عباس فكف down down ان هذا إلا ملك كريم في السبب العودة الله يكرم من المهالك يا ما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>